وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وبعد فلقد كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم إيذانا بطلوع فجر جديد يبدد ظلام الشرك والوثنية وبداية لعهد تمحى فيه أثار الجاهلية ولعل من البشريات التي صاحبت حمل النبي صلى الله عليه وسلم وميلاده ذلك النور الذي راته أمه حينما حملت به فقد روى الحاكم في مستدركه وحسنه الالباني رحمه الله من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك فقال أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي نورا يخرج منها أضاءت له قصور الشاب فكان دعوة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما توجه إلى ربه تبارك وتعالى سائلا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وكان بشرى عيسى عليه الصلاة والسلام حينما بشر به بني إسرائيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فكان نورا أضاء الدنيا بأسرها أضاء القلوب وأنار العقول صلى الله عليه وسلم ومن البشريات ايضا ان مولده صلى الله عليه وسلم كان في عام الفيل كما قال قيس بن مخرمة ولدت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل وهذا كما يقول ابن كثير كالمجمع عليه وفي هذا العام أهلك الله تعالى أبره فكأن ميلاده صلى الله عليه وسلم ميلادا للعدالة والإنصاف بعد أن أهلك الله تبارك وتعالى ذلك الطاغية ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يتم نعمته على البشرية أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أرسله ربه تبارك وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله تبارك وتعالى وسراجا منيرا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد نظر الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم غياسا لهم من الردى وريا لهم بعد طول الظما فتح الله تبارك وتعالى به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا وهبى به تبارك وتعالى من الضلاله وأرشد به من الغوايه فصلوات الله وسلامه عليه دخل الناس في دين الله أفواجا واقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة التوحيد الخالص وتربى الصحابة على مائده القرآن فكان إخلاصهم وصدقهم لله عز وجل وكان ذلك الجيل الذي لم ولن يتكرر وانى له ان يتكرر وهؤلاء هم خيره البشر فقد نظر الله تبارك وتعالى في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير القلوب فاختارهم لصحبته وجعلهم جندا ينصرون دعوته صلى الله عليه وسلم فلا تسل عن ذلك المجتمع مجتمع المدينة مجتمع الحب والإخلاص والعدل والإنصاف ذلك المجتمع الذي لا يزال الناس يضربون به المثل في الإخاء والإيثار والمحبة والتعاطف هذا المجتمع الإسلامي الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع الإسلامي الذي ربى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على توقيره وتعظيمه والتفاني في محبته والإخلاص لله تبارك وتعالى تربى عليه جيل آخر من التابعين ولا يزال الأمر كذلك جيل يتربى على جيل وأجيال السلف هذه الأجيال العظيمة التي يقل مثيلها على مدار الزمان يرل لنا الإمام المالك رحمه الله وقد أنكر عليه خشوعه عند حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الإمام مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير لونه وانحنى فكل ما في ذلك فقال رحمه الله لو رأيتم ما رأيتم ما انكرتم عليه لقد رأيت محمد ابن ملكبر وكان سيد القراء في زمانه أي سيد العلماء وكان إذا سئل عن الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه ولقد كنت آتي جعفر ابن محمد هو جعفر الصادق وكان كثير الدعابة والتبسم فإذا أخذ في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر لونه قال رحمه الله وكنت أختلف إليه كثيرا أن يتردد عليه كثيرا فما رأيته إلا في إحدى خصال ثلاث إما مصليا وإما قارئا للقرآن وإما صامتا وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه وكان من العباد والعلماء الذين يخشون الله وكنت آتي عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله فإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى لوله فكأنه نزف منه الدم وأما الزهري فلم يكن أحد أهنأ منه وكان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه لا يعرفك ولا تعرفه هذا شيء يسير ذكره الإمام مالك رحمه الله عن هؤلاء السلف وعن تعظيبهم وتوقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اين نحن من سيرة هؤلاء وإن نحن من محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قام في قلوبهم تتقاصر هممنا أن تقوم بأقله وما ذلك الا لمحبتهم الصادقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما بعد العهد باثار النبوه وانشغل اكثر الناس بتحصيل المعاش لم يعد احد يرى في احد محبة صادقة إلا في قلة من الناس والادهى من ذلك والأمر أن ترى ذلك الجفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم جفاء يتمثل في العذون عن سنته صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا وأقصد بسنته طريقته صلى الله عليه وسلم فهي أعم مما يتصوره أو يظنه بعض الناس من أن السنة في مقابل الواجب أو الفرض إنما السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فحينما حثن النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بسنته كان يقصد صلى الله عليه وسلم طريقته طريقه النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد طريقته في العباده طريقته في المعاملات طريقته في حياته مع زوجاته ومع جيرانه ومع أصحابه هذه سنته صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الناس عن سنته حتى في العبادات فصارت العبادات عادات ولذلك لا تؤثر تلك العبادات في أصحابها القلة المتعبدة القلة التي تصلي من المسلمين لا تكاد تجد إلا نذرا يسير منهم يظهر عليه التأثر بتلك العبادات لأنها صارت عادات كما قلنا وإلا فانت تسمع عمن يصلي ويصوم لكنه يأكل الربا ويختلس ويسرق وتسمع عمن يحج لكنه ياتي الفواحش والله عز وجل يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فلو أقيمت الصلاة كما أمر الله عز وجل لنهتنا عن الفحشاء والمنكر وأن السنة الظاهرة فحدث عن عدول الناس عنها ولا حرج أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مظهرنا أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا أين سنته عند طعامنا وشرابنا ونومنا واستيقاظنا أين طريقته صلى الله عليه وسلم وهديه مع جيرانه وأصحابه وخلانه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه. كان أول ما دعا إليه ان قال يا أيها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام أين افشاء السلام في مجتمعات المسلمين اليوم إنك ترى الجار وينظر إليك وعينه في عينيك ولا يلقي عليك سلاما وإذا سلمت عليه اقتصر على أقل الرد وبصوت خفيد كأنه يكره ذلك كذلك عباد الله أين الرحمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خاطبه فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكان رحمة للمؤمنين والكافرين على السواء أين هذه الرحمة في مجتمعاتنا اليوم تلك الرحمة التي حل مكانها الغربة والقصة أين الايثار اين حب الجار اين اعانه المحتاج واين اغاثه الملهوف انك اذا فتشت لا تكاد تجد شيئا من هذه السنن في عالم اليوم ومن الجفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم العدول عن سيرته صلى الله عليه وسلم وفي زمن الإعلام والعولمة والفضائيات الواسعة لا تكاد تجد مساحة تتحدث عن أعظم الرسل بل سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم وحينما يهلك هالك من الكفار والمنافقين تتحدث وسائل الاعلام بالايام وتفرد له الصفحات في الجرائد مع انه كافر لا يزن عند الله جناح بعوضه ويذكرون مآثره وجهاده وكيف فعل وكذا وكذا وما ذلك إلا لبعدهم عن آثار النبوة ومن ثم ينشأ ناشئ الفتيان منا وهو يرى توقير أبيه لهذا الرجل وتوقير أمه لهذه المرأة ويرى جفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأى ذلك هل يقوم مقام الحب في قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم كلا للنبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم الخلق على الإطلاق تاريخ البشرية من أوله لآخره لم يعرف ولن يعرف رجلا كمحمد صلى الله عليه وسلم فلماذا نستبدل الذي هو أبنى بالذي هو خير لماذا نجعل قدوتنا في غير النبي صلى الله عليه وسلم ونحفر في قلوب أبنائنا محبه هؤلاء الذين نسميهم القادة والساسة والعظماء حتى إننا سمعنا من يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وفي وسائل إعلامنا حتى وصف فتح مكة بأنه بداية للفاشية الإسلامية ويردد ذلك الكلام على مرأة ومسمع من العلماء ولا يرد عليه أحد من الجفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لانك تتحدث عن إنسان عادي فلا هيبه عند الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض يتكلم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يتكلمون عن آبائهم أو إخوانهم أو أزواجهم كان عبد الرحمن بن نهدي رحمه الله إذا جلس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمح لأحد بالتبسم ولا أن يبري قلما ولا أن يتحرك من مكانه فإذا فعل أحد شيئا من ذلك قام ولبس نعمه وترك مجلسه وكان الإمام مالك إذا جاءه أصحابه يسألهم تريدون الفقه الحديث؟ فإذا قال الفقه جلس على هيئته وكلمهم في الفقه أما إذا قالوا نريد الحديث دخل بيته واغتسل وتطيب وجلس على المنصة ولا يزال يبخر حتى ينتهي المجلس وما ذلك إلا هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أراد الفاروق عمر رضي الله عنه أن يعلم الناس تلك الهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته في الصحيحين من حديث السائب بن يزيد يقول كنت نائما في المسجد فحصبني رجل رماد حصاء فالتفتت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي عليك بهذين الرجلين فجئت بهما فقال من أنتم أو من أين أنتم فقال من الطائف قال أما لو كنتما من هذا البلد لأوجعتكما ضربا تتحدثون أو ترفعون اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اليوم نكون في الصلاة وتسمع أصوات الهواتف النقال المحموله والنغمات المختلفة من بين نغمات المسوقية محرمة وأخرى لاناشيد تسمع ذلك مرارا وتكرارا وسنوات ونحن نقول للناس عظموا شعائر الله سنوات طويله ونحن نقول للناس يا ايها الناس اتقوا الله عز وجل هذه بيوت الله ادخلتم فيها المعازف والموسيقى واسمعتم الناس مزامير الشيطان وكلام الله تبارك وتعالى يتلى ولكن كلامنا لم يحرك فيهم ساكنا بل إنك تكون في مجلس من مجالس العلم فيبق هاتف أحدهم يبق هاتف أحدهم فإذا به يخرج من المسجد وهو يطلع على مسامعه كلام الله وتردد احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يخرج ليتكلم وآخر هاتفه يدق وصوته عال جدا ويأبى أن يغلقه حتى يخرج عند باب المسجد ليتكلم وثالث يفتح تلفونه ويتكلم بصوت مرتفع والمحاضر يحاضر أو واعظ يعظ هذا جفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم من الجفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم رد الأحاديث الصحيحة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا الرد ردا صريحا أو تأويلا كذلك من الجفاء معه صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه كلما سمعت اسمه صلى الله عليه وسلم الجفاء معه صلى الله عليه وسلم تركوا تعلم سيرته صلى الله عليه وسلم ومعرفة خصائصه صلى الله عليه وسلم هذا شيء من الجفاء الظاهر الذي حل بديار المسلمين ونزل بقلوب الموحدين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق ويهدي السبيل واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد ويزداد الجفاء سوءا حينما ترى البدع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم تنتشر في بلاد المسلمين وما من بدعه تحيا الا وتموت سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر بين يدي كلامه من الابتداع في الدين فيقول كل بدعه ضلاله صلى الله عليه وسلم وحذر صلى الله عليه وسلم من الاحداث في الدين بعد موته صلى الله عليه وسلم فقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من الرغبه عن سنته اشد التحذير ويقول ومن رغب عن سنتي فليس مني وفي ذلك زجر لمن رهب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثات التي أحدثها الناس في الأزمان المتاخره ظنا منهم أنهم يحسنون صنعا وأنهم يعبرون عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إحياء ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم ففي كل عام هجري في شهر ربيع الأول وفي الليلة الثانية عشر في الليلة الثانية عشر من ربيع الأول يحتفل المسلمين كل عام بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم وهذا الاحتفال ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء وإنما كان هذا الاحتفال في الزمن الذي تغلب فيه الروافض الشيعة والذين تسموا زورا بالفاطميين في القرن الرابع الهجري وإنما كانوا عبيديين هؤلاء العبيديون لما ساءت سيرتهم وخشوا من ثورة الناس عليهم أرادوا أن يشغلوا الناس بهذه الموالد فقاموا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم ومولدا لعلي رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا ثم لا يزال الأمر كذلك حتى انتشر خارج الديار المصرية ثم بعد ذلك صار علما عند كثير من الناس على محبة النبي صلى الله عليه وسلم المؤرخون اختلفوا في الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الليلة الثانية ومنهم من قال في الثامنه وإن كان أكثرهم يقولون في الثانية عشر لكن هذا الاختلاف يدل على ماذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يحفظوا لنا مولد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا تتعلق به عبادة وأن محبتهم التي سار بها الركبان ولا يزال يذكرها الزمان لم يكن منها اقامه احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كانت محبتهم الصادقة تتمثل في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا من اراد ان يبرهن على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم هذه آية حاكمة على كل من ادعى محبه الله عز وجل وليس على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل جعل الهداية والفلاحة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامين الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون واتبعوه لعلكم تهتدون لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالاحتفال بذكر مولده وليته احتفالا حقيقيا إنما هو بأكل الحلوى وإنشاد القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والتي تصل إلى الغلو فيه صلى الله عليه وسلم وهو الذي نهى عن ذلك نهيا شديدا صلى الله عليه وسلم فقال لا تتروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله اللهم اغفر الله لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا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 والموت راحه لنا من كل شر اللهم احفظ مصر واهلها من كل مكروه وسوء اللهم احقن دماء المسلمين اللهم الف بين قلوبهم اللهم اصلح ذات بينهم اللهم اجمعهم على الحق يا رب العالمين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين واقض الدين عن المدينينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وسلم اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا